وَلَا يُضِلُّ نَهُمْ وَلَا يَمْنِيَنَّهُمْ وَلَا أَمْرًا نَهُمْ فَلْيُبَدَّتْكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمْرًا نَهُمْ فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا دون الله فقد خسر خسرا مبينا